هبت هبوب سهال وقرب أهب الميعاد هبت هبوب سهال وقرب الميعاد هبت هبوب سهال وقرب الميعاد اللي تحرى له من لا بعد انتهى المقياض ما عاد فيها عذار برق القايه اللاح في وقته المعتاد وللنوادر لا ساقه نوادرها والكل منهم له اذوات ولهم راد والفوز والناموس توفيق رب البيت ما كل من يري صاد اللي بعد كل من يرمي على الضربة صد أحد يحصلها على ثمانية وحد يحد دون ما يشتهي حدد يهلل بلند الدر عشاقة الناموس يا مالك نازم من مشترى ويتلات جاكم لبن كردوس حمرين تشوق العين الله يحماها من نظرة الحسد تشهد لها ساحة الملاع، يوم الجماعة من كل فجاص، شو طلها لازم بزيانها والله عاد شغل في العجلة جري يلساني تذهب وفية والجلبة تضمد حمر تسكت سنه قاج للعظم وطول والجهر الجنده فج حم من المدور فجانا حويس ناد لا صارت الدرع ما هي تنوش وزن قبلت كانها ترقلها من هادم على الحجل ما يراح ورقبت نتقاقا كانها جرد عياد جنبها مثل ما ينعش والغرب المشنف والورك ورك الجوع والذالك النار به جدائل إخوان دا تلحبها طربا بفرح تلا عادوا معرف ان إنها ما عرفهم هذا والخشم كم بيزد ورقعي من قاد واشبل هبل من لابة مبطي بالها فخر وامجاد خبسه ببسهل وقرب <تصفيق> المعاد اللي تحرى له ملكة الادوال بعدلتها المكياض ما عادي فيها دار برقلم زايا اللح في <تصفيق> وقته <تصفيق> المعتاد وهل النوادر له ساقتنوا دار ما كل من يرمي على الضربة صاد وحد يحصلها على تمانية وحد يحد ما يشتهي حداد يهل البلاد شاقة النموس يا مالك نازم من مشترى ويتلات جاكم لبن كدوس حمران قال عين الله يحماها من نظرة الحسات تشهد لها الضفراح في ساحة الميلاد يوم الجمعة حشود من كل فجو صوب شو طلها الازم بزيانها والراد الشعر في العجلة هي جري الزاني تزهق والجلب يتضمد حمرا وصيفة تجبها للانظار بها الوصفة اللي يتسكت النقات للعظم العظم وطول والجهر الجذاب فجح من المدور فجانا وزناد لا سارة الذرعان ماهيت نوش الزور ونقبلت كانها ترقال لها ملها دمي فاهق على الحجم وارقبت ندقاقه كان هاجر داعياد الجنب عرضه زاد والمتن ما يناش والغرب المسلوب والورك ورك الجواد والذلك انهربه جداي الأخوان دا تلحبها طربة في فرحة الأعياد ومعارف كانها معارف مغذة أصيلة تلحق لجانها والخشم كم بيزود ورقعي من قاد واسمالها بالوس كان عذوقين خيل لما لا تغسرونه مهبت الأنواد ملكل من طيبه وطبعه ما رجله دايم وطيب ورده جداد معرب ساسه ما بين عم وخال من لابة مبطي بالهاف خر من لابة مبطي جاد من باطيب جاد من تم هذا العمل بستوديو صوافي الرياض